بسم الله الرحمن الرحيم حامد تزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد الإعجاب بالطول لا إله إلا الله وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَسِيزُ الْحَكِيمُ وَقِيمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائية الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني أَخَافُ عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دابة قوم نوح وعد وثمد والذين من بعدهم وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِيَةِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ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 وقال فرعون يا هامان بن صرحا لعلي أملو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن لا أظنه كذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد على السبيل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 وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْتَوْضِعُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون وحق بآل فرعون سوء قوموا الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء ل الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 واستغفر لدن بك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إذ في صدورهم إلا كبر ما هم بباله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 ذالك مالله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا إله إلاهو فأأن تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم ورزقكم من الطيّ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 الذين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُن يُفعُهم إيمانهم لَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافرون